ثم وراءك على النبي محمد وعلى اله وصحبه المعين، ثم بعد ذرائه الدواح في كتاب ديوانية، إلى عدن من الذي رحمه الله تعالى، ثم على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حافظ الله تعالى. الله تعالى. وما أضغته لألأ أصحاب من قول الحمد لله الله صلى الله على من نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وممعنى. قال البيتوني رحمه الله تعالى في في البيت الخامس عشر وما أضغته لأصحاب من قول وفعل فهو موقوف هذا هو القسم الخامس عشر من اقسام الحديث المذكوره في هذا النظم هو الحديث الموقوف والحديث الموقوف هو ما رواه ما وقف اسناده الى الصحابه والصحابي هو من لقي من لقي النبي او من اجتمع به عليه الصلاه والسلام مؤمنا به وما على ذلك وان تخللت حياته ضده وقول العلماء من اجتمع بالنبي او يعني لقي النبي هذا يخرج من عاصره ولم يلق مثل النجاشي فانه امن بالرسول عليه السلام ولكن لا يسمى صحابيا باختلال شرط وهو خلل مؤمنا به وهذا يخرج الكافر ممن نفع كعمه أبي طالب وعمه أبي لهب فهو لا يفق فهو يسمى يقول الرجلة الصعبة لا وإن الرسول لا. لتحديد لاختلال شرط ما هو به وإن تخلت ومات على ذلك وإن تخلت حياته فمن الفدى ومات على ذلك والعياذ بالله كعبد الله كابن خطا فانه ليس من الصحابه ليس من الصحابه اما اذا ارتد ورجع في حياته صلى الله عليه وسلم او بعد وفاته عليه الصلاه والسلام كالاشعث بن قيس فانه ممن ارتد و به الى الصديق أبي بكر رضي الله عنه اسيرا فعاد الاسلام فقبل وقبل منه وزوله رغدا ولم يتخلف أحد ممن تردم الصحابه في عده من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم العشعة بن قيس رضي الله وهذا الاجتماع ولو كان لحضر. قوله فهو موقوف زغن يعني علم وقوله من قول وفعل يعني قول الصحان او فعله هو وهذا يخرج ما له حكم الربح من اقواله او كنا نفعل كذا إذا قال الصحابي هذا فلا هو الحكم او أو قال من السنة كذا فلا هو الحكم أرضى في من السنة أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاث فإن انس رضي الله عنه لا يقصد بالسنة هنا إلا سنة رسول محمد عليه الصلاة والسلام فصار بالسنة إذا تزوج الرجل بكرا أن يبقى عندها ثلاث ايام ثم يقسم بعد ذلك اما اذا تزوجت جيبا فانه يبقى عندها ثلاث ايام ثم يقسم ويقع العدل بعد ذلك وايما يقع في المرفوع ها اذا قال الصحابي شيئا من الامور الغيب هذا الذي لا حكم مرفوع يا النبي اذا تكلم في امر من انه لا يمكن ان يقوله من قبل من قبل نفسه. لان هذا لا يجوز، لا للصحابة ولا لغير الصحابي أن يتكلم فيه. أما الوهم في الأحكام فإن هذا وارد لأنه ليس ناصرا. أما في أمر غيبي لا بد أن يكون سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا كان جاهلا. هذا هو الحديث المعروف. نعم. قال رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راوي فقط نعم قال رحمه الله تعالى في البيت السادس عشر ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راوي فقط هذا هو القسم السادس عشر من اقسام الحديث المذكوره بهذا اللفظ هو الحديث المرسل والمرسل لغه هو المطلق ومنه أرسل الرجل الناقثة في المرعى يعني أطلقها ومنه قول الله عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين عن الكافرين تؤذهم أزا وأما الصلاحا فالمرسل ما ربعه التدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النعظم ما سقط ما قال منه الصحابي وصحاط والمرسل من أقسام ضعيف وقد سرق التفصيل فيه وبعض العلماء زاد الشروط اخرى غير ما ذكره الشيخ الإسلام وهو إذا تلقته الامه بالقبول وهذا ذكره الشافعي في كتاب السابق اشترطه في كتاب السابق في غير ما سبق ما ذكرناه في مقدمة السابق وقول غريب ما روى راون فقط وهذا هو القسم السابع عشر من اقسام الحديث المذكوره في هذا النقل وهو والغريب مشتق من الغربه والغريب في البلد الذي ليس له احد أهل من أهلها والغريب في الحديث ما رواه راون واحد فقط منفردا بروايته في أي موضع من السن ولو كان هذا في طبقة الصحابة يسمى غريبا ومثال الغريب حديث عبد الله بزيت في ماذا في صفة الوضوء في ماذا في فإن هذا لم يروي إلا عبد الله بن زيد رضي الله عنه في اخذ ماء, ماء جديد بمسح البذور فهذا لم يرد الا من طريق عبد الله بن زيد فهذه سنه رهيبه وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه ومسح الرسائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بماء غير فضل يديه قال ابو عبد الله الحاكم هذه سنه غريبه تفرد بها اهل مصر الحمد لله تفرد تفرد بها اهل مصر ولم يشاركهم فيها احد كما في ما يقتضون الحديث. نعم. والغريب الحديث الغريب هل يلزم منه الضعف والصحة؟ لا يلزم. قد يكون صحيحاً وقد يكون ضعيفاً. ولذلك قبوله وردّه على حسب على حسب صحته أو ضعفه ويقولون من مثلاً الغريب أيضاً حديث اذا إذا سجل أحدكم فريجك كما يبرو في البعير وليضع ليضع يديه قبل ركبته انه ما رواه الا ابو هريره و ما رواه عن ابي هريره الاعرج و ما رواه عن اعرج الا ابو الزناد و رواه عن ابي الزناد الا محمد بن عبد الله بن الحسن و رواه عن محمد بن الحسن الا الدراغوتي فيكون هذا الحديث غريب فرط. نعم الله وكلنا قال رحمه الله تعالى في البيت السابع عشر وارجو عني إن حاضرين. اللي عندنا باقي يوم الخميس كتابة. الجزء والتصديق كثير وكتاب حليل طالب. فناسج يكونوا منتبهين والشاب يكون مختصر إن شاء الله يوم الخميس فقط نصيغوا أربعة قدم للتفسير والبيكونية وتفسير الحيل الجزء الأول وحليل الطالب طرب. إحنا نعمل في الأسبوع الخامس. الأسبوع الخامس. نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت السابع عشر وكل ما لم يحتصل بحاله إثناله منقطع الأوصال. هذا هو القسم الثامن عشر من أقسام الحديث المذكور في هذا النظم وهو الحديث المُنتَظر والمُنتَظر ما لم يتصل اسماؤه على أي وجه كان انقطاع أي سواء كان من قطار في أول السنة أو في آخر، وعرف بأنه ما سقط من أثناء سناده راوي أو أكثر في أكثر من موضع مثال. ما رايت النبي فلدي راه ابن ماجه راه النبي ماجه راه ابن ماجه راه ابن ماجه راه ابن ماجه راه ابن ماجه راه ابن ماجه عن ابن عن عبد قال استمرت المراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدار عنها الحد قال التنبري هذا حديث غريب وليس اسناده متصل عبد الجبار لم يسمع من أبيه أبوه من وائل حجر نقولنا عن حجر بن الطاء عن عبد الجبار، ها؟ ابن؟ اه؟ ابن؟ وائل ابن وائل من حجر وليس على فخر. وائل الحجر هو روى حديث. من الذي روى حديث صفة الله عز في الصلاة؟ وقال ابن حج عند ابن حزينه الاسعار وان كان في اسناده وقال فقال ابن هذا حديث غريب وليس اسنانه المغتصب وعبد الجبان لم يسمع من ابيه لانه ولد بعد ابيه بستة اشهر يعني ابوه مات وهو وهو حمل في بطنه فلعلا يقسمون الانقطاع إلى أربعة سنة انقطاع من أول السنة انقطاع من آخر السنة انقطاع من أثناء السنة بواحد مقط انقطاع أثناء السنة باثنين فأكثر على التوالي القسم الأول يسمى ماذا إذا انقطع السند من أوله يسمى المعلق والقسم الثاني إذا في آخر السند هذا يسمى الموصد اللي هو التبعية على موصد إصابة السحابة والقسم الثالث أن يكون في أثناء السند رجل معين وهذا يسمى مقفعا والرابع رجلين او التوالي هذا يسمى معطلا ولهذا قال ابوان رحمه الله والمعطل الصادق من اثنان والحديث المنقطع لا يقتجم لتخل في شرط من شروط القبول في الحديث الصحيح وهو شرط ما لا اتصالصا قد حفظوا حجر رحمه الله وقد كما كما تنزل في, في صفح سبلي في المسخلة عن شيوخ ظهر التاريخ تاريخ كلي قال الحاكم لما قدم علينا ابو جعفر الحسن ومحمد بن عمر بن عبد العزيز وحدث عن عبد الحميد سالته عن مولده فذكر انه سنة ستين ومئتين فقلت لاصحابنا هذا الشيخ سمع من عبد ابن حميد بعد موته بثلاثة عشرة ساعة هل يمكن ان هذا؟ يمكن؟ إلا عندما؟ الصوفي يعني بعد ما مات حدثوا على بكم سنة؟ بثلاثة عشرة عامة هذا هو عد يعني واحد لم يولد إلا بعد وفاة رجل بثلاثة عشرة عاما كيف يحدث هذا؟ حتما هذا ليس صحيح ويسمى هذا بالمنقطع فالمنقطع يرد الله نعم قال رحمه الله والمعطى السابق <تصفيق> من وما اتى مدرس النوعان الاول الاصغاء بشيء وان يكون عمله الله نعم قال رحمه الله تعالى والمعضل والمعضل الساقط من هجنان وما أتى مدلسا نوعان وما أتى مدلسا نوعان المعضل لغه تقول أعضل بي إذا صعب واصطلاحا كما قال الناظر ما سقط منه إسناده اثنان فصاعدا على التوالي مثال ما روى ابن مالك انه بلغه والمعظم هنا هو القسم العشرين من اقسام الحديث كذلك مثال ما قال ابن مالك انه, ما انه بلغه ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوغ طعامه وكسوته بالمعروف لا يكلف من العمل الا ما يقيس فهذا معطل لانه سقط باسناده راويان متتاليان بين لمن مالك وابي هريره وهما محمد بن عجلان وابوه وحكم الحديث المهضل أنه من أقسام الضعيف لا يؤتد به لأنه أسوأ حالا أسوأ حال من المرسل لماذا هو أسوأ حال من المرسل لتعدد الصادق منه وهو أسوأ من المعلق والمنقطع. قال رحمه الله تعالى وما اتى مُدَلَّسَاً المعاني إِبَى المعضب هو القسم التاسع عشر والمُدَلَّس هو القسم العشرين هو لُغَةً <تصفيق> مَا مِنَ الدلسة وَهِيَ ما أغفى عيبه على وجه يوهم أنه لا عبر والتدليس قد يكون في البيع والشراء وقد يكون في العلم وقد يكون في الرواية والمقصود هنا التدليس في الرواية والعديث قد الناظم النار الى قسمين فقال وما اتى المدلس النوعان وبعض العلماء والهم يقسمونه الى ثلاثه اقسام والمؤلف قال قسمان الاول ذكره بقوله الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعن وان وهذا التدليس يسمى تدليس التسويق بان يسقط الراوي شيقه ويروي عمن فوقه بصيغه ظاهره الاتصال ومن اوحى التدريس من العلماء التمس العلماء له يعني معاذير من ذلك ربما لو خاف من حاكم وشيخه كان عنده إشكالا مع هذا الحاكم فأسقط هذا الشيخ أو لكونه مقبول وهو معروف مقبولي عند هذا الذي رمى عنه ولكن على كل حال التبليز أقسام وأسوأ ان يسقط هذا التدليس التسويه ان يسقط شيخه إذا كان غير عليم وحديث المدلس لا يقبل الا اذا صرح بالتحديث واذا روى رجل عن رجلين أحدوهما ضعيف والاخر في فهل هذا من ليس من وهذا قد فعله يوم بخير الله في حذفه لعبد الله بن عمر العمري واقتصاره على مالك في حديث اذا جاء احدكم الى فراشه فليمسح بصنفه فيه او بسنان فك ثوب طرف الإزار الذي يلي الجسد الجسد كما قال بالحجر الفاتح طرف الإزار طرف وليس طرف. الطرف هو العين، وطرف الشيء يعني الجهة منه الحديث الصفا البخاري برقم 7393 ومسلم برقم 2048 والقسم الثاني من اقسام التدليس تدليس الشيوخ وهو أن لا يزدد الشيخ ولكن يصف بأوصاف لا يعرف بها لا ينعرف بها قال الناظر محمد الله والثاني لا يصفه ولكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وهذا النوع كسابحه غير مقبول الا اذا وصف من دلس عنه بما يعرف وهذا التدليس غير دلوس وبعض فعله لأغراض حسنة ولو دون بذلك الانسانه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عندهم يعني عن اجتهاد ولكن الافضل ترك كل ماذا والتدليس عين وذنب وليس نعم ولكنه وقع من علماء واكابر بل اشتروا بالتدليس وان ogólnym przypadku w ogólnym przypadku w ogólnym przypadku w ogólnym przypadku w ogólnym przypadku w بن ولكن الغالب في هؤلاء انهم لا الا عن شخص من يدرس ايضا بقيه بن وليد ومشهور مشهور بتدريس ولذلك قال بعض العلماء احاديث بقيه ليست نقيه فكن منها على تقيه يعني على حذر احاديث بقيه ليست نقيه فكن منها على على تقيه قد تجده يصرح بالتحديث فيقول حدثنا أهو شيء مثلاً عن الزهري ولكن هل تحديثه هذا أو تصريحه هذا يقول تقدر للاكم معه لا لأنه إذا رأوا هذا مثلاً فقال حدثنا أهو شيء عن الزهري وهو شيء هل لقي الزهري؟ لا فهذا ايضا يعد تدليس ان أنه شيء لم ينقذ فحينما شيء شيخه شيء الذي هو الواسطه بينه شيء من حتى ولو صرح ان ينشر عنه تدليس التسويه الذي هو ارض انواع التدليس في النظريه لا بد ان يكون لها من صرح بالتحديد غير بخير في الوحيد فالحاصل تدليس التسويه من أسوأ الانواع لان الناس لا به اذا راوا انه قد بالتحديث أو أن او ان شيخه الذي حدث عنه ثقه وليس كذلك وبعض العلماء قسم التدليس الى خمسه اقسام تدليس الاسناد تدليس التسويه تدليس العرضي تدليس القطري تدليس الشيوخ نعم نعم موجة تدليس السكوت؟ لا، الله عنه نعم قال أعلم الله وما يخالف وثقة فيه الملا فالشاذ الله تعالى في البيت الحادي والعشرين نظمته وما يخالف وثقة فيه الملا فالشاذ والملو رسماني تلام. هذان الرسمان هما الحادي والعشرين، الحادي والعشرون والثاني والعشرون. من أغسام الحديث المذكورة في حضر المبارك ورمانه الشاذ والمخلوق. والشاذ الرغة والمنفرد عند الجمهور واصطناحا على مكوه في تعريف الشاذ قال الإمام الشافعي رحمه الله أن يروي الثقة حديثا يخالف معروى الناس قد نقل ذلك عنه ابن حاتم في كتابه آداب الشكعي صد 2 و 3 القول الثاني الشاب ابن حاكم أبو عبد الله في المعرفة ابن أبي حديث صفحة 148 قتيل الصبعات مقربة حصل الطبعة لكنه موجود وذكر الحاكم النور الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة الثالث وذكر أبو يعلى الخليل في كتابه الارشاد في معرفه علوم الحديث المجلد الاول عن من السبعين قال الشاذ ما ليس له الا باسمال واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان من غير ثقة فمتروق لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا به وقر رحمه كما في علوم الحديث صفحه 69 اما ما حكم الشافعي عليه بالشدود فلا اشكال فيه فلا في انه شاد غير مقبول واما ما ذكره فيشكل لما ينفرد من العجل الحافظ الضابط كحديث ماذا يا حمزة إنما الأعمال بالنيه هو حديث فرض. يرحم ما فيه الشافري والحاكم الخلاف فيه مفرد الراوي فقط قالا الاثنين ورد ما قال بفرض الثقه كالنهي عن بيع الولاء والهبه وقول مسلم الرزوه تسعين فردا كلها قوي كلها قوي وحمض الحديث الشاذ أنه فيه المنكر والشاذ من خالق الثقة أنجم أو غير من الثقة وأما إذا خالق الضعيف الثقة فينتم إنا الحديث المنكر الحديث المنكر قال الله تعالى ابدال رام ما براوي قسم وقلب اسمال لمكن قسمه هذا هو الحديث المقلوب والمقلوب لغه هو, هو المصروف عن وجهه قال الله تعالى وقلب لك الامور واصطلاحا هو الحديث الذي تصرخ تصر تصر في سنده او متنه بتقديم او تفريز ونحوه عمدا او سهورا والمقلوب ينقسم الى قسمين الاول مالك رو وهو أبدال ما ذكره الناظر وهو ابدالها مما براه قسمه وهذا يسمى قلب انما من اسناد ادنى وهذه قد يقوم بسبب النسيان او الخطا والوهم ومن ذلك ان يكون الحديث مشهورا برابه فيجعل غيره مكان مثل عن سالم فيقول عن نافع القسم الثاني وهو ذكر المؤلف بقوله وقلب اسناد لمتن قسمه يعني ان يقلب اسناد المتن لمتن اخر في المدد ما يحصل من بعض الروايه في بعض الالفاظ كحديث ذوات الصحيحين سبعه يظلهم الله في ضده يوم لا إلا الا ظله وفيه ورجل تصدق بصدقه فاقفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فالروايه الثالثه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ومن ذلك ايضا حديث ذي في البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أخوان يدخلهم النار هذا في النار وهذا الحديث من قرب الله وصاله أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لنا اخوانا فينخذه كما راى ابو خالد رقم سبعه ومسلم برفعه الفين وقد يكون القلب في السند والمكن وهو أن يوخذ اسناد مكن فيجعل على مكن اخر والعكس وخلوه على هذا اختيار كما وقع للبخاري كما في تريف بغداد في المجند الثاني على عشرين وواحد وعشرين من طريق ابن علي قال سمعت عدة مشايخ ومشايخ ابن علي وإن كانوا مجهورين ألم يسميه إلا أن كثرتهم تجبر انتهاءا وحكم القلب إن كان الاحتباط يجوز كما فعله بعض المحدثين، وكذا إن كان من غير خضت أو عن غير قصد فلا يجوز، وما عدا هذين النوعين فإنه لا يجوز. الفضل ما قيدته بثقة أو جمع أو فصل على رواية الفضل ما قيدته بثقة هذا هو القسم الثالث والعشرون من أقسام الحديث هي النظم هو الحديث الفرق. وذكر الناظر هنا له ثلاثة أنواع ما قيد بثقة ما قيد بجمع، ما قيد برواية اذن ما هو الفرد ان ينفرد الراوي بالحديث فيروي الحديث رجل فرد القس اندرسن كما السبب ما كل الثقه يعني من فرد به الثقة ولم ير غيره, غيره لكنه لا يخالف غيره كحديث عمر انما الاعمال بالنياس فقد حصل الافراد في كم طبقه من طبقاته في ثلاث طبقات ومع ذلك فهو حديث صحيح ان فرض الثقه عن الثقه فهذا لا يسمى فردا ولكن حكمه الرد من قبول القبول ما قيد بجمع ويمارض جمع اهل البلد او اهله او القبيله او ما اشبه كان يقول هذا الحديث رواه عن الشاميين او الحجازيين او المصريين او غير ذاتي فهذا فرد ولكنه فرد عن عن جهه معينه من الناس هو فرد نسبي قال رحمه تعالى او قصر على روايه كان يقول مثلا لم يروي لهذا الحديث بهذا المعنى الا فلان وقال يقول له طرق اخرى مشهوره كثيره ولكن في هذا المعنى لم يروا لي الا فلان lubana bin Ahmad wa ali wa sa'd